بسم الله الرحمن الرحيم وألفوا وليال العشر والشفع والوتر والذين إذا يسري أل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد أرمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد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 وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِنٌّ أَيُّهَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى